تقبل رواية الخوارج وهم عجول أم الخوارج نظرا لأن من دينهم تحريم الكذب وأن الكذب كفر فالظاهر أنها تقبل روايتهم في ما لا يتعلق بعقائدهم كيف الجمع بين قاعدة أن تحقيق المحبة تكون بين بغض ما يبغضه الله والصحابي الذي شرب خمرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله نعم محبة لها أدنى ولها أعلى العاص المسلم إذا وقع في المعصية لا يعني أنه زالت محبة الله له محبته لله بل نقصت فقط المعصية تنقص المحبة لا تزيلها فكل مسلم عنده يعني من محبة لله بقدر تعلق الحقيقي بالإسلام بقدر يقينه وبقدر ما يعني توجه قلبه وما يجد في قلبه من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم إذن في المعاصي منها شرب الخامر لا تعني عدى المحبة مطلقاً لكن تعني ضعف أثر المحبة في القلب ما توجيهكم لمن ابتلي بالعمل بين طائفة ذكر من الطائف الباطنية حيث أن التعامل معهم يستمر شكل يومي ودائم طبعاً السؤال يعني تكلم عن خصوصية لا أشغلكم فيها كثيرا لكن أقول من تشير إليهم الأصل تعامل معهم التلطف والرفق لأن هذا المذهب لا يملي على أفراده الأصول الباطنية الخطيرة لأنهم هم ديانتهم نذل ديانات بعض الأمم يعني حجر على أشخاص معينين ما يعطون أتباعهم جزء من مفاهيم الديانة الشكلية فأرجو الاستعمال الرفق والهدوء وحسن التعامل مع هذا الصنف لعل الله يهديه أما العداوة القلبية هذا مؤمن آخر ما أحد ينازعك فيه يكون جالس في كثير من أحيان أقارب وزملائي في بعض المجالس وأتامعا معهم بأخلاق حميده وأنا أعرف أنهم يعملون المعاصي ومنها كبائد أرجو من ذلك الترغيب في طاعه الله لهم هذه المعامله الحسنة إذا خرجت اذا خرجت من المجلس احس بضيق في نفسي من هذه هذه نزعه من هذه من نزغات الشيطان يريد ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء التي صدرت مني لهم حيث أنني استكثر عليهم هذه المعامله ما هذا أمر ضبطه صعب يعني كل انسان وكل حدث يعني له له ملبسات يعني يختلف شخص من شخص إلى شخص وتطبيق مثل هذه الأمور إذا كان الأمر يصل في تعاملك مع تقائك ومعاملك إلى حد المداهنة في الدين بمعنى أنك تظهر ما يوضي الله نسأل الله السلام أو تقر معصية إقراراً يفهمون منه أنك راضي بالمعصية هذا لا يجوز لكن إذا كان القصد هو أن تحسن إليهم أن تتودد إليهم فيما هو جائز المشروع أن تعطيهم حقوقا أن تعمل بمبادئ الإسلام من الأمانة والصدق والكرم وحسن الاستقبال وحسن الضياق والبشاشة فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأبرار والفجار وهذه القاعدة مختلة عند كثير من الدعاة اليوم يظن أن تهرار الوجه والعبوس هو المطلوب شرابه لا ما نصحيح متى كان يسلم معابس من مع على الناس متى كان مكفر الوجه ما يعرف هذا عنه امام الكفار والعصات عفوا عن من يقع في اخطاء من المؤمنين ف يجب ان نفرق بين هذا وذاك فانا اقول اذا كان فعلا هذه نيه تكفى لا يعبث بك الشيطان ويحول بينك وبين ان تفعل خيرا تؤجر عليه سواء استجابوا ألم يستجيبوا فمع حسن النية هذا الأمر هو الأصل وليس استثناء حسن الخلق ليس استثناء طعض الناس يقول أنا أحسن خلق من أجل داعوة نعم من أجل داعوة لكن هو واجب حتى لو لم تكن داعية يجب أن يكون خلقك حسن مع الناس كلهم أما بغض المعصية وبغض صاحبها فهذا له أحكام أخرى سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في دروس قادمة بتقعيد أرجو أن يكون يعني الكثير من الاشكلات في مثل هذه الأسئلة صحيح الله أبو عمر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات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 عن ابن عباس وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش أيضا مع إسنادين آخرين منقطعين ولم يميز لفظ بعضهما من بعض ولفظ حديثه يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن فقلته بلى فقال احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وهذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعزاه إلى غير الترمذي واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن عبد وكذلك عزاه بن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل أربعين الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حميد وغيره وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه أكرمة وعطى ابن أبي رباح وعمر بن دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمر مولى غفرة وابن أبي مليكة وغيرهم وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي كذا قاله ابن منده وغيره وقد روي عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد صدري وسهل بن, س... بن سعد وعبد الله بن جعفر وفي أسانيدها كلها ضعف وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة وبعضها أصلح من بعض وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية قبل أن نبدأ بهذا الحديث أحب أن يشير أنه... فقرات الحديث كلها وردت فيها نصوص قطعية معنى حينما يقول عن بعض الأسانيذ أنها ضعيفة أو حتى عن بعض المتون أنها لا تثبت بإسناد يعني يصح فعلى هذا الافتراض مع أن الحديث صحيح على هذا الافتراض فلا يعني أن ما ورد في الحديث لا يصح بل لو أخذنا كل فقرة كل جملة من جملة الحديث من جمل الحديث لو وجدنا لها شواهد وجدنا لها يعني ما يؤيدها من الآيات والأحاديث القطعية والحديث أغلبه يتعلق بالإمام بالقدر والتسليم لله عز وجل ولا شك أن القدر مبنىه على التسليم ف فسائر الحديث إنما هو متعلق بالقدر وثمرت الإمام بالقدر تعلق بالإمام بالقدر وبثمرت الإمام بالقدر على الفرد الأمة وكل حديث خطاب لشخص فلا يعني أنه يخصه بل هذا يعني يتعلق بقاعدة شرعية عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يسدي الوصائه للأمة من خلال الوصية لفرد فإذا لم يكن هناك قرينة قوية أو دلالة واضحة من النص على أن الوصية للشخص بعينه أو لمن هو مثله كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بأن لا يتولأ فإن هذا لا فإن الخطاب يكون لعموم الأمة بمعنى أن هذا هو الأصل قطعا إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أفواد الصحابة وليس هناك دليل ولا قرينة تدل على أن هذه الوصية لهذا الشخص في نفسه أو لمن هم مثله فإن الدلالة تبقى عاماً من الجميل ولا شك أن الأعموم الدلالة هنا في هذه النصوص قاطقي بمعنى أن هذه وصية للأمة كلها نعم وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقوال كلي من أهم أمور الدين حتى قال بعض العلماء تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكبت عطيش فوأسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه قلت قد أفرت لشرحي جزءا كبيرا ونحن نذكر هاهنا مقاصده على وجه الاختصاري إن شاء الله تعالى فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يعني احفظ حدوده ونذكر الله استذكر المحقق بكتاب أن الشيخ هنا يشير لأن بعض الأفضل يكون معه الكتاب المحقق الذي بين يدينا يشير لنا إن, أن هذا الكتاب الذي يذكره المؤلف هو كتاب نور الاكتباس في مشكات غصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وأنه طبع بمكة ثم طبع أخيرا بالقاهرة بمعنى أنه مطبوع وموجود بين يدي الناس نعم. فقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهي وحفظ ذلك هو عند أوامره بالامتتال وعند نواهيه بالاجتناب عند حدوده فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إلى ما نهي عنه فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في كتابه وقال عز وجل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها طبعا ومنها الحافظ لنفسه أن يقع في محارم الله وأن يخذ بما أوجبه الله نعم ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى ومدح الله المحافظين عليها بقوله والذين هم على صلاة يحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة وفي حديث آخر من حافظ عليه كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة طبعا معروف أن على الصلاة كإقامة الصلاة معنا أن جاءت كثير من النصوص في الأمر بالصلاة أو في الإشارة للصلاة بالحفاظ عليها أو وهذا يشمل بالضرورة ولابد الأمر الأول المحافظة على الصلاة بمعنى الدوام عليها وكذلك إقام الصلاة بمعنى إقامتها في وقتها هذا النوع الأول وهو أيضا ضروري ومعلوم من ظهر النص ومن مفهوم النص النوع الثاني هو المفهوم الثاني وهو أيضا مفهوم قطعي المقصود بالمحافظة والإقامة حفظها من ما يخل بها أو ينقص ولذلك تجدون الإشارة إلى الصلاة يشغل إيها بإقامة الصلاة إقامة الصلاة لأن الإقامة غير الأداء الصلاة قد يؤديها المؤمن والمنافق الذي يتظاهر للناس لكن لا يقيم الصلاة على وجهها الحقيقي ولا يحافظ عليها المحافظة لتتضمن هذين المعنيين وما يزه منهما إلا المؤمن التقي ال الذي يحرص على أن تكون الصلاة وافية وهذا يعني أيضا أنما جاء من النصوص بثمار الصلاة في حياة المسلم ومنها أن الله يحفظه بها وأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك إنما هذا مرهون بالصلاة التي تقام على وجهها تتوافر فيها الشروط والواجبات ويقيمها الصلاة المسلم وقتها وأيضا يقيمها بخشوع وإكبال على الله عز وجل ومن هنا يجد هذه الصلاة في قلبه وجوارحه وفي حياته كلها نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة وفي حديث آخر من حافظ عليهم كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ومما يؤمر بحفظه الأيمان قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرا ويمهل كثير منهم ما يجيب بها فلا يحفظ ولا يلتزم ومن ذلك حفظ الرأس والبطن كما في حديث ابن مسعود المرفوع الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى خرجه الإمام أحمد والترمذي وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن الإسرار على محرم قال الله عز وجل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وقد جمع الله ذلك كله في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ويتضمن أيضا حفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المعاكل والمشارب ومن أعظم ما يجب, ما يجب حفظه من نواه الله عز وجل اللسان والفرج وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة خرجه الحاتم وخرج الإمام أحمد من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة وأمر الله عز وجل بحفظ الفروج ومدح الحافظين لها فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم لفروجهم حافرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وقال أبو إدريس الخولاني أول ما وصل الله به آدم عند إهباطه إلى الأرض حفل فرجه وقال لا تضعه إلا, لا تضعه إلا في حلال وقوله صلى الله عليه قبل أن نمتقل يعني خلاصة ما ذكر هنا أنه أشار إلى أنماذج وأمثلة من ما يتعلق بحفظ القلب والجوارح يعني بمعنى أن الإشارة في أو الأمر بأن يحفظ الإنسان حق الله عز وجل احفظ الله يحفظك يتضمن أولا العبادة لزوم العبادة وإتقانها وعملها على ما شرع الله ثم أيضا حفظ القلب فيما يتعلق بالأعمال القلبية التي هي المحبة لله عز وجل فيحفظها المسلم خالصا لله ثم الخوف والرجاء واليقين والإحسان ونحو ذلك من الأعمال القلبية فلا بد أن تكون خالصة وصادقة وأن تكون بيقين وخشوع وإقبال على الله ثم حفظ الأمور الأخرى المتعلقة بما يتناوله الإنسان مما شرعه الله المآكل والمشارب والملبس والتعامل مع العباد وغالبا هذا هو محق الاختبار الظاهر عند الناس ما بين الإنسان وبين ربه أمر لا يعلمه إلا الله لكن محق الاختبار هو التعامل مع الخلق فليحفظ حقوق الخلق لأن الله أمر بها النوع الثاني هو الذي سيذكره الآن تفضل قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك أي حفظ الله للعبد يعني, يعني, يعني بمعنى النتيجة المجازة من الله عز وجل طبعا الحفظ لوعاه هناك حفظ يتعلق ب ما هو عام لعموم الخلق وهو مقتضى الربوبية تسيير الخلق على مقتضى الربوبية هذا يستوي فيه جميع المخلوقات المكلفون وغير المكلفين الجمادات والإنسان والحيوان فكل الخلق تحت حفظ الله ورعايته لأن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء سبحانه النوع الثاني الحفظ الخاص اللي هو حفظ التوفيق والهداية والرعاية الحفظ اللي يكون نتيجته السعادة الحقيقية في الدنيا أمن القلب ويبتل الإنسان بما يبتل الله به العباد مما ذكر الله عز وجل من الخوف والأمراض والأسقام ونقص الأموال والثمرات والأنفس ونحو ذلك هذه أمور يبتل الجميع بل ربما المؤمن أحيانا يزيد ابتلاؤه بذلك لكن هذا الابتلاه هو نوعا من الحفظ يحفظه الله عز وجل بأن يلجأ قلبه إلى الله بأن يركم إلى الله وهذا نوعا من الحفظ لا يدرك كثير من الناس الذي هو نتيجته أمن القلب وسعادته ثم حفظ الإنسان من أن يقع في الهلكة التي ترديه بعد الموت حفظه من الوقوع في الضالبات والبدأ والأمور التي يهلك بها بعد الموت نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يحفظك يعني أن من حفظ حدود الله وراع حقوقه حفظه الله فإن الجزاء من جنس العمل كما قال تعالى وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وقال فاذكروني أذكركم وقال إن تنصر الله ينصركم وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان حدهما حفظه له في في مصالح دنيا كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله فإذا جاء القدر خلوا عنه وقال علي رضي الله عنه إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر, فإذا جاء القدر, فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن الأجل جنة حصينة وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك يحفظه في نومه ويقضته من الجن والإنس والهوام فما من شيء يأتيه إلا قال وراءك إلا شيئا أذن الله فيه فيصيبك وخرج الإمام أحمد وأبو داود النسائي من حديث ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وغوعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ومن حفظ الله في صباه, في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضع في قوته ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله كان بعض العلمان هذا من باب التغليب أكثر مثل هذه الأحكام أغلبها يعني يمبني على الغالب أو يعني في ما يتعلق بتوافر الشروط هذا الشيء شيء الآخر أنه هذه القواعد والحكم جاء لابد يكون له استثناءات حالة نادرة والنادر لا حكم له فالمعروف أن صاحب العبادة والطاعة صاحب العبادة والطاعة إذا حافظ عليها فإنها فإنه ينتفع بها ولا شك لكن قد يختلف نوع الانتفاع سيتأتي بمارج مما سيرد بعد قليل نعم كان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته وعقله ووتب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال إن هذا ضيع الله في صغره وضيعه الله في كبره قد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته كما قيل في قوله تعالى وكان أبوهما صالحا انهما حفظا بصلاح ابيهما قال سعيد بن المسيب لابنه سويبي قال سعيد بن المسيب لابنه لازيدن في صلاتي من اجلك رجاء ان احفظ فيك ثم تلا هذه الايه وكان ابوهما صالحا وقال عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن يموت الا حفظه الله في عقبيه وعقب عقبيه وقال ابن المنكدر إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ الله وستر ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة في بيت فخرجت في سرية من المسلمين وتركت انت عشرة عنزا وصيرا وصيصيتها نعم وصيصيتها كانت تنسج بها قال ففقدت عنزا لها وصيصيتها فقالت يا ربي إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي وإني أنشدك عنزي وصيصيتي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها ومثلها والصيصية هي الصنارة التي يغزل بها وينسج فمن حفظ الله فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذى قال باب السلف من اتقى الله فقد حفظ, نفس فقد حفظ نفسه ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله الغني عنه ومن عجيب حفو الله لمن حافظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى كما جرى لسفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فرع الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق فلما اوقفها عليها جعل يهمهم كانه يودعه ثم رجع عنها ورؤيا ابراهيم بن ادهم نائما في بستان وعنده حية في فمها طاقة نرجس فما زالت تدب عنه حتى استيقظ هل هذه مثل هذه القصص يعني قصص واقعيه حقيقيه يعني بصرف النظر عن ثبوت قصه ابراهيم بن ادهم وغيرها فان القصص متواتره في وقوعها في كل زمان وفي زمان هذا من الحكايات القصص الثابتة لحفظ الله لبعض الناس ما هو دليل على أن هذا الأمر ليس مربوط بزمن معيه أقول هذا لأنه وجد بعض من عندهم نوعا من الريب والاقتراب في مسألة أثر التدين لحفظ الشخص من يزعم أن هذه الحكايات يعني لا تثبت أو إن ثبتت فإنما هي أحوالا الـ الـ الـ لتلك الأجيال التي تتميز بزيادة التقى والصلاح والاستقامة هذا كهل الصلاح والاستقامة أولا باق إلى قيام الساعة في طوائف من الأمة وإن قل وكثر في ظرف وبيئة زمان دون زمان هذا الأمر الآخر أن هذا وعد من الله عز وجل في أن يحفظ العبد إذا تواثرت عنده في أن حفظ الله والمجازاة للعباد الصالحين في مثل هذه الأمور كثيرة جدا إذن هذه الحكايات ترويض الوحوش أو أن يصخر الله عز وجل لبعض العباد أسباب لنجاتهم من الهلكة فيما لم يعهد ولم يعرف فيما هو خلاف ما هو مضطرد في السنة الكونية العامة فإن هذا أمر متواتف ولنزال هو وعد, وعد من الله عز وجل لمن حفظ الله لكن قد يتخلف أحيانا يعني هذه الأحوال تحدث أحيانا وأحيانا تتخلف تخلفها لا يعني عدم تحقيق الوعد من الله إنما هو لأسباب وحكمة لله عز وجل قد يكون الإنسان الذي عمل بالأسباب التي يكون بها الحفظ عادة من الله لكنه ما توفرت عنده الشروط أو أن الله عز وجل ادخر له يعني أجراً بعد ذلك أو أن الله أراد أن يبتليه أو أنه عقب بذنب سابق إذن هذه الأمور تقع ولا تزال ولكن يمسى عربداً تقع حفظ الله لبعض العباد بطريقة غير معهودة خلاف الأصل بل أحياناً يكون الحفظ بخلاف ما, ما هو ما يسمى بالمقربات ومقرباتها الثوارث العلمية لقيمية في علم الطب وغيره فمثلا قد يكون من إنسان أو يحدث لإنسان مرض يقرر لطباء أن هذا النوع من المرض لا يمكن قرؤه فيكرم الله هذا الإنسان فيصبح يعني معافع وهذه تثبت الآن حتى في المستشفيات لكن كثيرين من الطباء الذين عندهم ضعف إيمان وهم لله الحمد في مثل بيئاتنا من أقلة لكن يوجد أو من الكفار أو الذين عندهم نزعت ضعف التدين يسيرون في تفسيرات بعيدة أحيانا يلجأون إلى تخطئة الأجهزة لأنه ما عندهم تفسير لكن المؤمنين منهم واصحاب اليقين يعرفون أن هذه مما يكرم الله به بعض العبادة وهذه حوادث عليها الآن تقارير ثابتة وشهد بها شهود وأنا رايت نماذج منها عند بعض الرقاط الصالحين الذين شف الله وفرج الله على يدهم يعني معذلات كبيرة للناس سواء في أمور الأمراض أو المشكلات بسبب استعمال الأساساء الشرعية وتوصية الناس بعمل الصالحات وتعليق قلوب الناس بالله عز وجل كانت لها نتائج ما مجرد باهرة بل مخالفة لما يسمى بالعلم وذلك كله بقدرة الله عز وجل ووعد منه بحفظ عباده إذن أعود وأقول نعم هذا النوع من الحفظ الذي هو على خلاف العادة أمر قائم من كل من توافرت عنده الشروط وأراد الله عز وجل أن يكرمه بذلك لأي سبب من أسباب الحفظ وقد يكون أحيانا يحفظ الله الإنسان بعمل لا يتذكره لا يتذكره ولا يدري متى, متى, متى عمل هذا العمل الصالح ومع ذلك يكرم به نعم عكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله وضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم كما قال بعض السلف إني لأعصي لا الله فأعرف ذلك في خلق خادمي وذابتتي النوع الثاني من الحفل وهو أشرف النوع نعم لأ عند هذا أبو عمر لأن هذا مقطع استقل يقول كيف نجمع بيننا قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وبين ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يعني قال إنه لن يدخل الجنة أحد لن يدخل أحد الجنة بعمله هذا أولا ما فيه, ما فيه تناقض وإن كان في الظاهر كأن الأمر إذا لم يوخذ على يعني دلالات النصوص الأخرى كان في نوع من الاختلاف يعني العمل وحده لا يدخل الإنسان الجنة عمله الصالح وحده ما لم يكن توفيق الله له وما لم يكن أيضا بما وعد الله به من تحقيق الوعد الذي وعد به لا يدخل الجنة إنسان بعمله وحده لماذا؟ لأن الإنسان المهتدي الذي يعمل الصالحات نفترض أنه افتراض وجد انسان صالح عاش طول الدنيا من خلق البشرية هي قيام الساعة على أحسن عمل من العمال الصالحة هل يكافئ عمله هذا نعمة الله عليه لا يمكن نعمة واحدة من نعم البصر السمع القلب بل توفيق الله له بأن يعمل هذا العمل الصالح نعمة لا يكافئها بذلك لأنه لولا الله كما قال الصحابة في إنشدتهم والله لولا الله مرتدينا والله شوفوا يعني اليقين والعقيدة الصافية والاعتراف لله عز وجل بنعمته والله ولله ما اهتدينا هذا الإنسان الذي عمل عملا صالحا لو لا الله ما عمل فعمله هذا لا يكافئ نعمة الله عليه بالتوفيق والهداية فكيف بالنعم الأخرى التي لا تخصى لا نحصي ثناء على الله سبحانه فإذن يا أخواني يجب المسلم دائما أن يعود نفسه التذلل لله والخضوع والخير والاعتراف بنعمة الله عليه وليعلم أنه مهما عمل فإن عمله لا يكافر نعمة واحدة من نعم الله التي لا ترسل فإذن الوجه الزمع أن الله عز وجل وعد عباده برحمته وفضله سبحانه وعد عباده على ما يعملون ويضاعف لهم فكان هذا الوعد يتحق بالعمل لكن العمل وحده لا يكفي فبهذا نكون جمعنا بين مثل هذا النص وغيره من النصوص التي قد يبدو عند بعض الناس أنها فيها اختلاف في الظاهر ومع ذلك لا بد نشير إلى مسألة مهمة يجب أن تكون عقيدة عند كل واحد منا. وهو أنه لا يعقل أبدا ولا يمكن أن يكون بين نصوص الشرع الثابتة تختلف ولا تعارب هذا أمر أمر الآخر أن نبني تديننا في قبول, قبول النصوص على التسليم لله عز وجل والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا لأن كلام الله حق وكارم رسوله صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا يتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه فمن هنا إذا وجد التصديق والتسليم واليقين والإذعان بالنصوص لا يرد عند المسلم اشتباه في أن هناك تعارض بأنه يعرف أن هذا التعارض إنما هو أوهام وظنون في فهمه هو القاطع وأن التعارض لا يمكن أن يكون حقيقي بين النصوص في دين الله عز وجل ولا بين قواعد الشرع القطعية وليعلم أنه إما أنه لم يفهم النص أو أنه فهمه على غير وجهه أو أن هذا النص يحتاج لأن يفسر بنصوص مخرى أو غير ذلك من وجوه الجمع ولذلك أنه إساء لما سمع بعض الصحابة يتجادلون في بعض نصوص القدر وبعض آيات القرآن خرج عليهم مغضبا وقال مهلا يا قوم يعني يتجادلون الواحد يجيب آية ويقول نقصود كذا ولا قصود كذا فارتفعت صواتهم فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضبا وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان صلى الله عليه وسلم من الغضب وفي بعض الروايات فأخذ يحثوهم في التراب من مهلا يا قوم أبهذا بعثتم أبهذا أمرتم تضربون آيات الله بعضها ببعض ثم قال فما علمتم منه فأعملوا به وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه من هو عالمه أليسه الله عز وجل قولوا الله أعلم فهذه قاعدة في كل أمر يشتبه على المسلم في أمر دينه يجب أن يسلم لله والي يعلم أنه يحتاج إلى أن مين له وجه الحق في هذا الأمر نسأل الله جميع التوفيق والسداد وصل الله وسلم بارك عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضرب عمر الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين حفظ الله العبد في دينه وإيمانه فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان النوع الأول من أجل يعني تترابط المعاني عندنا النوع الثاني النوع الأول حفظ الإنسان في دنيا وهو داخل في المعية العامة داخل في المعية العامة ببطية الخالق عز وجل لجميع الخلق كما أن فيه نوعا أيضا من المعية الخاصة وهو أن المؤمن كما يحفظ في دينه يحفظ أيضا كدنيا بمعنى أن النوع الثاني هذا جزء منه يدخل في النوع الأول فإن من أسباب حفظ الدنيا بإذن الله للعبد أن يحفظه الله عز وجل إكراما له جزاء عمله لكن هذا أيضا قد يشركه معه وغيره فكل المخلوقات تحت رعاية الله وحفظه الحفظ العام حفظ الربوبية والملك والتدبيج نعم أما النوع الثاني هذا هو الحفظ الخاص الذي هو من لوازم المعية الخاصة الحفظ الخاص هذا النوع الثاني هو من لوازم المعية الخاصة نعم قال بعض السلف إذا حضر الرجل اذا حضر الرجل الموت يقال ل... يقال يقال للملك ثم راسه قال أجد في راسه القرآن قال ثم قلبه قال أجد في قلبه الصيام قال ثم قدميه قال أجد في قدميه القيام قال حفظ نفسه فحفظه الله نعمل مثل هذه الاثار ما لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعلق قبول لفظها ويأخذ معناها معناها فيه حكم أن الأخذ بها بهذا الصيغة فهذا أمر غيبي يحتاج إلى دليل صحيح وهذا كثير مما يرد على ألسنة العبات ومثله ما يرد عندني إسرائيل ومثله ما يرد أيضا على ألسنة بعض الحكماء فما فيه من حكم وصواب يؤخذ لكن فيه من فيه من موعظها كذلك استرشد ذه فهذه هذه المعاني أو هذه الألفاظ تتضمن موعظ عظيمة منقضة للقلوب لكن اثبات هذه الحال على هذا التفصيل في أمر غيبي لا يجوز أن نعتقده إلا بدليل هو أشار الأشياء تحتاج إلى دليل طاطع أو تحتاج إلى صحيح مثل قوله يقال للملك شم هذا فعل يتعلق بمخلوقات غيبية وفعال غيبية فهذا الأمر لا نأخذ كما قلت به يعني مؤداه التفصيلي لكن نأخذ المعاني العامة المجملة وهكذا فيما ورد وما يرد من أمثال هذه الحكايات والروايات ما وافق الكتاب والسمة يأخذ به وإن كان خبر فلا يصدق ولا يكذب لكنه يعلق يعلق الإمام به على ثبوته في النص وهذا فيما أعلم لم يثبت به فيما نص بهذا السياح نعم في الصحيحين عن البراء بن عازم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يقول عندما منامه إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وفي حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راخدا ولا تطع في ولا حاسدا خرجه ابن حبان في صحيحه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع من أراد سفرا فيقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه وغيره وفي الجملة فالله عز وجل يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه ويحول بينه وبينما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها له كما قال في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين قال ابن عباس في قوله تعالى أن الله يحول بين المرء وقلبه قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار وقال الحسن وذكر أهل المعاصي هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم هذه حكمة صائبة تقتضيها النصوص وينطبق عليها أن تركك ذلك لما عصوه خانوا عليه ففسدت قلوبهم والعكس كذلك ولو عزوا عليه لعصمهم نعم قال ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له فينظر الله إليه فيقول للملائكة صرفوه عنه فإني إن يسرته له أدخلته النار فيصرفه الله عنه فيظل يتطير يقول سبقني فلان تهاني فلان وما هو إلا فضل الله عز وجل هذه في الحقيقة مسألة تحتاج إلى أن يتناولها الخطباء والوعاض والدعاة في تنبيه الناس اليوم عن أن لا ينجر وراء الدنيا وأن لا يزعجهم تقلبها فإن الدنيا متقلبة لا الدنيا عند دنيا عند المسلم عند المؤمن المؤمن مبتلى وقد يبتله الله عز وجل بنقص الأموال والأنفس والثمرات كما جاء في كتاب الله وكما هو من سنن الله عز وجل في عباده المؤمنين أكثر من غيرهم لأن الكافر قد يؤتى حظه من الدنيا وما له في الآخرة من نصيب أما المؤمن فقد يزيد ابتلاؤه ابتلاء يعني تنفيصا واختبارا كما قال عز وجل وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَ تُرْجَعُونَ بل جاء في الحديث عن أبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصبه أو يصب منه بمعنى أنه نصاب بشيء من الابتلاء في نفسه وفي ماله وفي ولده وفي سائر أمور الدنيا أقول الناس اليوم المسلمون في جميع بلاد الدنيا وفي هذه البلاد بخاصة يعني إنهمكوا وراء الدنيا وأخذت قلوبهم وصارت أيضا تتقلب عليهم فكما تسمعون في هذه الأشهر القهيبة حصل شيء من الهزات في ما يسمى بالأسهم فكان أن تبين أن الكثيرين أن الكثيرين علقوا قلوبهم بهذا يعني بهذه الضحكة التي ضحكتها الدنيا لهم وسخرت منهم فلما حصل ما حصل مما متضرر به كثيرون من هبوط الأسهم وجدنا فعلا أن الناس انهمكوا وراء الدنيا مما يستوجب ضرورة التنبيه والموعظة والذكرى وأن الدنيا الله عز وجل يبتلي بها العباد وأن ما يحصل من, هذه من مثل هذه الخسارة غالبا هو خير للمؤمنين الله عز يقول كل إن الإنسان لا يطرأ رأاه استغنى هذا في عموم الإنسان ومن ذلك المؤمن كذلك يعني قد يصيب شيء بل من المؤكد أن أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين إذا توافرت الدن بين أيديهم يعني صار عندهم شيء من البطر والتنكر لنعمة الله وأوضار الغنى ويعني سلبيات الغنى من في الدنيا وقسوة القلوب وكثرة المعاصي إلى آخر مما هو معلوم ونعيشه إذن يجب, يجب أن تستغل مثل هذه الأمور في تنبيه الناس بأن لا ينهمك وراء الدنيا وأن الدنيا إن ازدهرت فمآلها تنقص وما من شيء يتم إلا ومآله للنقصان وأن المؤمن مبتلى أكثر من غيره المؤمن يبتلى أكثر من غيره وأن حصل من مثل هذه النقائس إنما هو من حكمة الله عز وجل وهو غالبا خير للمؤمنين والمسلمين الذين ابتلوا بمثل هذه الأمور حتى من يعني تحملوا ديون لعل في ذلك خير لهم لأن هذا يجعلهم يرجعون الله ويعرفون أن الدنيا زائلة وأن الدنيا يجب أن تكون في يد المؤمن لا في قلبه على أي حال ما سمعناه من الأمور المؤسفة يكفي لأن نعرف مدى تضرر الناس في الدنيا اليوم يعني فيما حصل بعض النقص يعني تواردت أخبار ثابتة من أن هناك أناس ابتلوا بكثير من أو صار عندهم صدمات إلى حد السكتات والجلطات والأخبار الأمراض التي استوجبت يعني أن تكون نوع من الأغراق في الدنيا فينبغي طلاب العلم والوعاظ والمرشدين والدعاة أن ينبهوا الناس ويذكرهم بالله ويخففوا من مصائبهم بأن ذلك من قدر الله الذي لا يرد وأنه خير للمؤمن وأن ذلك لا يضرهم إنما هو اذتلاء وامتحان فيلجأ الى الله عز وجل انه معروف في الاحكام الشرعيه نعم وخرجه الطبراني من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الفقر وان بسطت عليه افسده ذلك وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الغناء ولو افقرته لافسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح ايمانه الا الصحه ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصح إيمانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإن من عبادي من يطلب بابا من العبادة فأكفو عنه لكي لا يدخله العجب إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير هذا الحديث ضعيف لكن معانيه صحيح وإلا كضعفه ظاهر مع ضعف السند كذلك عبارته ليس عليها فيما يبدو ألفاظ النبوة ومع ذلك معانيه صحيحة نعم وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أمامك معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال قتاده من يتق الله يكون معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل كتب بعض السلف إلى أخ الله أما بعد فإن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى وقول موسى إن معي ربي سيهدي وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار ما ظنك باثنين لله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا مع هذه المعية الخاصة تقابل المعية العامة المعية نوعا مقتضى قواطع النصوص والعقل السليم والفطرة وأن المعية نوعا النوعا الأول معية الله عز وجل لعباده لجميع الخلق وهي معية الربوبية والملك والعلم والاطلاع والتجبير الله عز وجل بيده مقاليد وكل شيء وهذه المعية ليست معية تكريم إنما هي معية رعاية وربوبية المعية الخاصة النوع الثاني المعية الخاصة وهي معية المؤمنين المخلصين لله عز وجل التي هي معية الحفظ والتوفيق والهداية والرعاية التي هي معية الإكرام من الله لعباده المؤمنين نعم. فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأيي والحفظ والإعانة بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا وقوله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم فهي مقتضية لتخويف العباد منه والمعية الأولى تقتضي حفظ العبد وحياقته ونصره فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حال فاستأنس به واستغنى به عن خلقه كما في حديث أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان وقد سبق وروي عن بنان الحمال أنه دخل البرية وحده على طريق تبوك فاستوحشا فهتف به هاتف لما تستوحش أليس حبيبك معك وقيل لبعضهم ألا هذه الحكايات أيضا نجد أن كثيرين من السلف الذين يعني يتحدثون عن الزهد والورع والعبادة يكثروا من هذه الروايات وهذه الأصل فيها أنها صحيحة لكن لا نستطيع أن نثبت مفرداتها أعني ما يكون الله عز وجل من إكرام بعض العبادة بمثل هذه القصة هذا له أصل في الشرع فهي من من تدخل في باب الكرمات وما يشير إليها إذا كثيرون من من حدثت هذه الأمور أو من من سمعوا بها ما يثبت منها يكون عن طريق الملائكة وصالح الجن بل أحيانا حتى من غير الصالحين من الجن ومن بعض الحيوانات أعني أن الله عز وجل يسخر هذه المخلوقات الملائكة والجن والحيوان وغيرها لبعض عباده حينما تتعلق قلوبهم بالله فلا ليس هذا بغريب لأن بعض الناس قد يقف عندما تلها الهكاة موقف السخرية والتشكيك أو أنها جاءت من باب يعني ترقيق القلوب دون أن يكون لها أصل نقول بل كثير من هذه الكرمات لها أصل ولو لم تثبت بأفرادها لكن في مجموعها منها الثابت ومن جنسها ما يثبت مما يقل وما لم ينقل ما يحدث العبادة الله المؤمنين والصالحين وعامة المسلمين أحيانا أفراد والمجموعات خاصة عند الضرورات من مثل هذه الكرمات أمر تقتضيه قواطع الشرع وتوارد بالتواتر على مدى التاريخ وهو معلوم بالضرورة جنس وجود الكرمات التي يكرم الله به عبادة على صفة غير معهودة عند الناس هذا أمر معلوم ولازال يحدث لكن مما ينبغي أن نفهمه جيدا أنه حينما يحدث فهو بتسخير الله عز وجل لبعض مخلوقات أخرى خاصة مثل الكلام والمهاتفة لبعض مخلوقات أخرى يسخرها الله عز وجل لخدمة عباده نعم يعني كيف الشيء الذي يؤدي إلى الدفع للخير والعبادة والصلاح ما يكون من الشيطان له ليس من جنس فعل الشيطان وإن كان يرد عليه قصة الشيطان حينما جاء إلى أبيه غيره طبير الله عنه حينما كان أمينا على خزينة المال في عائلة النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون القصة حينما قال حينما أوصاه بقراءة آية الكرسي وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب هذه القصة لا يقاس عليه لأنها حال غير أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولو قسنا عليها لقسنا في أمر الغيب بغير قياس صحيح لا يصح القياس في أمور الغيب على مثل هذه وينفتح باب شر لأننا لا نستطيع أن نميز بين الحق والباطل في مثل هذه الأقاصيص التي هي إعانة الشيطان للناس في أمر الخير إلا بضابط شرعي ونحن لا نملك ذلك إذن هذا أمر توقيفي وعلى هذا فالله أعلم أنه لا يكون يعني إصداء الخير من الشياطين إنما يكو قد يكون من فسقة الجن نعم لأن الأصل فيه قد يكون من فسقة الجن أما أن يكون من الشياطين هذا والله أعلم مرجوح بل مستبعت نعم وقيل لبعضهم ألا تستوحش وحدك وقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني وقيل لآخر نراك وحدك فقال من يكن الله معه كيف يكون وحده وقيل لآخر أما معك مؤنس قال بلى قيل له أين هو قال أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي وكان الشبل ينشد إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هاديا قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخى يعرفك في الشدة يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة فعرفه ربه في الشدة ورعى له تعرفه إليه في الرخاء فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه نعلم أن أبرز الأمثلة لهذا قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فكل منهم دعا ربه عز وجل بعاملا صالح سبقه وإذا كان هذا في أناس لا يعرفون بأنهم من العباد الخلص فكيف بمنهم على العبادة لا شك أن معية الله لهم في الشدائد تكون أقرب نعم فمعرفة العبد لربه نوعان أحدهما المعرفة العامة وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان وهذه عامة للمؤمنين والثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه, والحياء منه والهيبة له وهذه المعرفة الخاصة وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون كما قال بعضهم مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل وما هو قال معرفة الله عز وجل قال أحمد بن عاصم الأنقاكي أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي وليس معرفته الإقرار به ولكن المعرفة التي التي إذا عرفته استحييت منه ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان معرفة عامة وهي علمه سبحانه بعباده واطلاعه على ما أسروا وما أعلنوا كما قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه وقال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم والثاني معرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإن من الشدائد وهي المشار وهي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحده فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يغسر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وفي رواية ولئن دعاني لأجيبنه ولما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب أبي محمد فقال له حبيب يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء ادخل البيت فدخل ودخل الشورط على أثره فلم يروا فذكر ذلك الحجاج فقال بل كان في البيت إلا أن, إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروا الحسن في مثل إذا أطلق في مثل هذه الحكاية فوالحسن البصري والحسن البصري من التابعين الذين رفوا بإصواب الحكمة وله دور من العبارات عظيمة جدا. كنت تتمنى لا يعنى بها أحد طلاب العلم لأنها فيها شيء من التأصيل والحكمة وغالبا أيضا فيها رقائق عميقة جدا ومؤثرة مثل قوله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل هذه كلمة عظيمة تجمع معاني الإيمان ولوازم الإيمان نعم واجتمع الفضيل بن عياض شعوانة العابدة فسألها الدعاء فقالت يا فضيل وما بينك وبينه ما إن دعوت ما, إن دعوت ما إن دعوته أجابت فغشي على الفضيل وقيل لمعروف ما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار فقال معروف إن ملكا هذا كله بيده إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا وفي الجملة فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء وخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية يزيد الرقاشي عن أنس يرفعه أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من بلاد غريبه وقال الله عز وجل أما تعرفون ذلك قالوا ومن هو قال عبدي يونس قالوا عبدك يونس عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة قال نعم قالوا يا ربي أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه, فتنجيه من البلاء قال بلا قال فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء وقال الضحاك بن قيس واذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما أدركه الغرق قال آمنت فقال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقال سلمان الفارسي إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعى الله تعالى قالت الملائكة صوت معروف فشفعوا له وإذا كان ليس بدعاء في السراء فنزلت به ضراء فدعى الله تعالى قالت الملائكة صوت ليس بمعروف فلا يشفعون له وقال رجل لأبي الدرداء أوصني وقال اذكر الله في السراء اذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء وعنه أنه قال أدعو الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك محسنت نقف عند هذا من الباقي مقطع مستقل الآن نستعرض الأسئلة يقول أنا أحض طلبة كلية من الكليات العلمية وأنا لا أنا لا أعلم هل طلب هذا العلم أعظم من طلب العلم الشرعي هذا حسب النية العلم الشرعي كفاية وأن ما أنت فيه فرض كفاية العلم الشرعي طلب العلم الشرعي اللي هو ضرورات التي لا يستقيم دين المسلم إلا به هذا أمر معلوم أننا كلنا يجب أن نتعلم ولا نفرق بين طالب علم في العلم الشرعية أو طالب علم في العلوم غير الشرعية القدر الضروري لما يستقيم به دين الإنسان هذا واجب على الجميع وأنت إن شاء الله ممن سيحصله لكن بقي المفاضلة بين مسلك العلم الشرعي كتخصص والعلم غير الشرعي كتخصص هذا راجع إلى حاجة الأمة فأنا أقول ما دمت الآن اخترت كلية من الكليات العلمية وسركت هذا المسلم فأنت قائم على فرضة من, من الفرائض وأنت قائم على فرض كفاية فيجب أن تفلس النية فيه وتصدق مع الله عز وجل وتنمي خدمة دينك وبلادك بلاد المسلمين ثم بعد ذلك تطلب العلم إن شاء الله لأن طلبك هذا براستك هذه لا تردك عن طلب العلم بل ربما تكون حافظ لأن الجد يجب الجد إذا على الحال فسدد وقارب إن تجد صعوبة سدد وقارب لا يكلف الله نفسه إلا وسعى لا تفرط في المسلك الذي دخلت فيه وهو الكلية العلمية التي ذكرتها يقول إن ما ذكر المؤلف أن من عبادي فديث الضعيف إن من عبادي من لا يصبح إيمانه إلا بالفقر وإن بصدت عليه فسده ذلك قد يشكل عليه أن الله عز وجل بمقدور أن يصلح إيمانه مع الفقر نعم لكن الله عز وجل يبتلع العباد بذلك كان من قدر الله وشرعه ان جعل هذا من باب الابتلاء فقد يفتقر الغني ويصلح إيمانه وقد كذلك هذا يعني القصد أن بعض العباد لا يصلح له الغناء لا يناسبه للفقر وبعض العباد العكس كذلك الله بصير بعباده وإذا في المؤمن إلى أصابته شيء مناطس من الدنيا يجب أن لا يجزع ولا وليعلم أن ذلك خير له هل يتكلم عن معية هل يجب تقسيمها إلى ثلاث عامة وخاصة وخاصة الخاصة أنا في رأيي أن المعية الخاصة نفسها مراتب يعني معية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأنبياء الآخرين معيته له في الهجرة ومعه ببكر هذه داخل في المعية الخاصة لكن رتبه من أعلى مراتب المعي الخاص الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعون الله وتوفيقه مستأنف الدرس في جامع العلوم الحكم قد وصلنا إلى صفحة 476 الطبعة التي بين يدي لا نزال في الحديث 19 من قوله أعظم الشدائد التي تنزل بالعبط الدنيا الموت وقبل أن يبدأ القارئ حب ننبه إلى أن هذا الكلام الذي سيرد في هذا الدرس والذي بعده أكثره من باب المواعظ التي تحرك القلوب الحية والمواعظ شأنها عظيم في الدين لعكس ما يتصور كثير من الناس اليوم وربما مع الأسف لعظة المتعلمين والمثقفين الذين يظنون أن الموعظة من الأمور الشكلية أو الثانوية أو أنها ليست من أساسيات الدين وأن درجة الواعظ تقل عن درجة العالم والداعية ونحو ذلك من مصطلح عليه الناس وهذا في الحقيقة خطأ فإن الموعظة من, من أساسيات الدين بل إن الموعظة وسيلة أساسية ثابتة من وسائل تثبيت العقيدة تثبيت العقيدة سواء ما يتعلق بالله عز وجل وحقوقه ما يتعلق بالإمام بالغير وهو يتعلق بما بين العباد عنفسهم فإن الوعب والإرشاد من الوسائل الأساسية في تثبيت الدين في القلوب وتهذيب السلوك وما سيرد كثير منه داخل في المواعظ التي تتيقظ بها القلوب الحية وتحيى بإذن الله فيها القلوب المريضة أو تشفى بها القلوب المريضة إذا أتي للإنسان أو السامع قدراً من التأمل لها والاتعاض بها فضل الشيخ بن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الفاسقون في هذه الآية ربط بين الدنيا والآخرة أقول عز وجل اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم التسمية الوصية بتقوى الله مرة أخرى واتقوا الله أن الله خبير لما تعملون هذا وصل للدنيا بالآخرة من ناحية والناحية الأخرى وتأكيد على الموت وأن التقوى لا تكون إلا في الحياة الدنيا ولذلك بدأ بها ثم عقب بها مرة أخرى بدأ بها حينما قال عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد فلما نبه القلوب الحية إلى هذه المسألة عاد مرة أخرى ليصي بالتقوى الله إن الله خبير بما تعملون هذه الزوصية لا يمكن للمؤمن أن يستفيد منها إلا ما دام في الحياة الدنيا قبل أن يغرقه قبل أن يبلغه الموت وإلا فإذا وصل إلى مرحلة الموت لم يعد له قدر على الاستئنة بل ربما والله أعلم القلب الميت لسيما القلب الكافر حتى إذا, إذا استيقظ وهذا يا أخوان من العجائب من العجائب حتى لو استيقظ يوم القيامة سيستيقظ جميع الناس يوم القيامة سيستيقظون ويعرفون الحقيقة ولذلك يتمنى الكفار والعصار هذا ربما الجميع لكن المهم هنا والخطر على من يعني لقي الله عز وجل على ما لا يرضي الله من العصاة والكفار والله عز وجل حكى عن الكفار أنهم حينما يطلبون الرد للدنيا فإنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه تنبهوا لهذا الأمر العجيب وهذا الكلام حق الله عز وجل هو كلام رب العالمين سبحانه الذي هو أعلم بأحوال العباد يعني أن الكفار حتى مع ما رأوه من شدائد وأهوال القيامة وما عينوه من الحقيقة التي لا مريت فيها ومع ذلك لو ردوا لعادوا إلى ما عنه في السابق أمر عجيب يخلص وينتهي إلى أن قلوب العباد بين يدي الله عز وجل سبحانه يصرفها كيف يشاء ولذلك كان نبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهكذا أوصل المسلم أو كل مسلم بأن يعتصم بالدعاء بمثل هذه الأدعية العظيمة التي يلجأ فيها المسلم إلى الله عز وجل بأن يهديه ويصنه ونرى من الـ الـ الـ الـ يعني العبر والعضات في حياتنا اليوم شواهد لذلك نرى ناسا نسأل الله أن يعصمنا من الضلالة نرى أناس كنا نحسابهم قدوة ثم نفاجأ لأنهم مالوا إلى الباطل وهذا أمر بدأ يكثر في الآونة الأخيرة بل صار من الظواهر التي أصبحت يعني تخيف المسلم والمؤمن لأنه الأمر تعدى نجرد الحالات النادرة بل أصبح الآن خروج كثير من من نعرفه من طلاب العلم والدعاة والصالحين وبعض الشباب الذي نشأوا على الطاعة نرى كثيرين منهم نسأل الله العافية تحولوا ليس إلى المعاصي فحسب صاحب المعاصي يرجى ثوبه ويرجاله ورجعه لكن إلى أمور عظام تهز ثوابت الدين والعقيدة بعضهم وقع فيما هو أقرب إلى الردة وبعضهم وقع في التشكيك في مسلمات الدين وثوابته نسأل الله السلام وعافية نعم لحظة أقول من علامات مرض القلوب التي هي سمة من سمة هذا العصر بين المسلمين بل وبين الصالحين من علمات مرض القلوب الظاهرة التي نلحظها اليوم في أغلبنا بل فينا نسأل الله يعفو عننا جميعا عدم الاتعاف بالموت والمصائب الكبرى عدم بل ربما أصبح يعني اخبار الموت وحضور الجنائز وتشريعها وأيضا تعزية المصابين بالمصائب والكوارث أصبحت أمر روتيني أشبه بالمجاملات تترى الناس اليوم في مواكب الجنائز وكأنهم في أعراس وأفرح يتضحكون يتبادلون على الأخبار والتحايا والمجاملات بل ربما يبتعون ويشترون أو يبيعون ويشترون ربما أيضا يقع منه انتهاك لحرمات المساجد والمقابر واصبحوا الآن يقدمون المشروبات وربما بعد وقت قليل إذا لم يتنبه طلاب العلم لهذه البدع ربما يتناولون المأكولات وما هو أعظم من ذلك هذه ذرائع البدع هذا لا شك أنه دليل على قسوة القلوب كان الناس لوقت قريب نلحظهم إذا صاروا في جنازة كأن على روسل الطير ترى منهم الخشوع والتذلل والخوف من الله عز وجل والخوف من الموت وما بعده تجد كثير منهم تذرف دموعهم من الهيبة والخوف من الموت وما بعد الموت والآن وإن كان بعض أجهالنا الآن الذين نشأوا في العقود الأخيرة لا يدركون الفرق بين الماضي والحاضر في هذا الأمر لكنهم يعرفون يعرفون ما معنى الموت وما معنى الشيع الجنائز وما معنى دهن الموت وما معنى الدعاء لهم وما, وما هي السنة في متابعة الجنائز الناس تجاوزوا هذه الأمور حتى أصبحت الجنائز فرص فرص لتبادل منافع الدنيا وتبادل التحايا ورد المعروف والمجاملات لا شك أن هذا من علامات قسوة القلوب ومرضها لأن الموت كما قال صاحب المثل كثى بالموت واعظا إذا لم يتعظ به الإنسان فهذا دليل مرض قلبه فليفتش عن نفسه نسأل الله أن يعفو عمنا جميعا نعم فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله بالموت في الموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيها ولقف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهو عنه راض ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه والفاجر بعكس ذلك وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه ويندم المفرق ويقول يا حسرة على ما فردت في جنب الله قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته كيف لا أرجو ربي وقد صمت له ثمانين رمضان وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موته أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة وختم آدم بن أبي إياسن القرآن وهو مسجّى الموت ثم قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع كنت أؤملك لهذا اليوم كنت أرجوك لا إله إلا الله ثم قضى نعم مثل هذه القصص وحكايات بعضها قد يبدو كأنه يشبه الرياء كأنه يشبه الرياء حينما يقول أحدهم صمت لك ثمانين رمضان هذا لو لأنه سمعوا ناس ما نقل لليلة هذا إن ثبت ولو لم تثبت مثلها القصة فقد ثبت غيرها من القصص مثل كلام أبي بكر بن عياش أترى الله يضيع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة أقول له الله أعلم أن هذه حالات نابرة ليست هي القاعدة بمعنى القاعدة أن المسلم لا ينبغي له أن يذكر أعماله التي بينه وبين ربه عند الآخرين لكن ومع ذلك إذا حدثت من مثل هؤلاء لإما العباب الصالقين فإن, فإن هذا يكون من باب قوة التفاول وتغليب الرجاء تغليب جانب الرجاء وهذا يخضع, يخضع لقاعدة أيضا ذكرها العلماء وهي صحيحة المسلم يجب أن يكون دائما بين الخوف الرجاء لكن عندما يعني يقرب لقاء ربه عندما يحشعر بقرب الموت فيقدم الرجاء ويحسن الظن بالله فكلام هؤلاء الأمه وأمثاله في مثل هذا المقام بذكر أعمالهم هو باب شصن الظن بالله أولاً وثانياً من باب تقوية القلب بالرجاء لألا يدخل الشيطان عليهم في لحظات الاحتضار فيتطرق إليهم اليأس من رحمة الله ولذلك أثر أن أن أن عن الإمام أحمد أنه عند سكرات الموت كان إذا صحى كان يقول في سكراته بعد بعد بعد بعد فإذا صح قال له رحمك الله كنت تقول بعد بعد قال يأتيني الشيطان فيقول فت علي يا أحمد فأقول لا بعد بعد إني أخشى علي من نفسي من سوى الفاتنة لكنه كان يدافع الشيطان إذن هؤلاء أدركوا أن مثل هذه المقامات يغلب فيها الإنسان حسن الظن بالله وأيضا يدعو الله ويرجوه بما قدمه من عمل ويحتسب إلى الله أفضل ما كان يعمله أقول هذا وإن كان على خلاف القاعدة لكن ومع ذلك يحمل على هذا المحمل بالضرورة لأنه لا يمكن أن نكون هؤلاء راحوا ويمجدون انفسهم بمثل هذه الاعمال الصالحه عند الموت الا لان نعرف فيهم انهم ارادوا ان يقدموا حسن الظن بالله والتفاؤل وايضا تغليب الرجاء فان هذه قاعده عظيمه ايضا الدعاء عند الموت بالعمل الصالح هذا امر ينبغي ان يتفضل له الناس ما يحضرون عندما يحضرون من يكون عنده شيء من يعني الاحتضار أو قرب علامات قرب الموت فينبغي لمن عنده أن يذكرونه بما يقوّر الرجاء عنده أيًا كان حتى وإن كان معروف بالفسق والفجور لابد أن يكون أصلاً من المسلمين والمؤمنين وأن يعرف له جانب خير أو جوانب خير فينبغي هنا أن يذكر بما كان عليه من الخير ويدعى له به وأيضا أن يذكر بأن يدعو الله عز وجل بما كان له من الأعمال الصالحة فإن هذا يقوي رجاءه وحسن ظنه بالله فيلقى الله على هذه الحال وهذه حال مبشرة نعم سأل الله شيخ ما يمكن مثلا يقال أن حال الرياء في مثل هذا الموقف بعيد لأنه حال موت وتودي على الدنيا في موقف الرياء يعني الرياء في مثل هذا المقام بعيد عن هؤلاء الصالحين لكن ربما بعض الناس يقول كيف يكون هذا والإنسان ينبغى أن يلقى ربه بإخلاص وما بينه وبين ربه يكون سر نقول نعم مثل ما تفضل أبو عمر أشهد عجز هذا إذا أحيان يكون على هذا الوجه نعم ولما احتضر زكري بن عدي رفع يديه وقال اللهم إني إليك لمشتاق وقال عبد الصمد الزاهد عند موته سيدي لهذه الساعة خبأتك ولهذا اليوم اقتنيتك حقق حسن ظني بك وقال الآن كلمة خبأتك واقتنيتك غير لائقة بالله عز وجل لكن معناها صحيح نعم وقال قتادة في قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال من الكرب عند الموت هذا أيضا ليس على إطلاقه لأنه أحيانا الكرب عند الموت فيه تمحيص لظنوب العباد وفيه تعظيم المقام للإنسان المسلم إذا أصابه الكرب عند الموت لا شك المسلم بإله أن يدعو ربه بأن يعافيه من كل كرب ومنهم كرب الموت لأنه أمر صعب لكن لا يعني ذلك أن الكرب عند الموت يعني لا يكون إلا لمثلا أصحاب المعاصي والفسوق والفجور والكفار لا بل يكون فيه علو مقام للإنسان فالرسول صلى الله عليه وسلم عانى من كرب الموت وقال أن الموت لسكرات وعبر عن هذه المعاناة في حال احتضاره صلى الله عليه وسلم وهو بأبي وأمي أفضل الخلق فأقربه من الله والله لطيف بعباده لكن نظرا لأن مثل هذا, مثل هذا يكون فيه زيادة منزله ومقام عند الله عز وجل فقد يكون هذا مما يعني يقع للمؤمن قد يقع للمؤمن شيء من الكرب والسكرات وصعوبة النزل عند الموت لكنه يحمد الخاتمة بعد ذلك يحمد العاقبة نعم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة وقال قد يكون هناك وجه آخر نسيت وهو أنه أحيانا يعني يكون من نقف الله بعبده أن يهون عليه الكرب لقوة إيمان بالله وثقته بالثواب من الله عز وجل ويعطيه الله عز وجل قوة في احتمال الكر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين أن يبقى في الدنيا أو يقبض الله روحه ويقبض ملك الموت قال اختار الملأ الأعلى اختار بأن يقبض الله روحه رغم أنه يعرك أنه مقدم على الكر فربما أقول بقوة العزيمة التي يعطيها الله للمؤمن يهون عليه ألم الكرب. ألموا سكرة الموت نعم وقال زيد بن أسلم في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائفة ألا تخافوا ولا تحزنوا قال يبشر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه وقال ثابت البناني في هذه الآية بلغنا أن المؤمن حيث يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه اللدان كان معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن فيؤمن الله خوفه ويطر الله عينه فما من عظيمة تغش الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله ولما كان يعمل في الدنيا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فإن السؤال لله هو دعاؤه والرغبة إليه والدعاء هو العبادة كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمال بن بشير وتلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة فتضمن هذا الكلام أن يسأل الله عز وجل ولا يسأل غيره وأن يستعان بالله دون غيره فأما السؤال فقد أمر الله بمسألته فقال واسألوا الله من فضله وفي الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وفيها أيضا عن أبي هريرة مرفوعا من لا يسأل الله يغضب عليه وفي حديث آخر ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسعا عليه ذا انقطع في النهي عن مسألة المخلوقين أحاديث كثيرة كثيرة صحيحة وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا منهم أبو بكر الصديق وأبو ذر وثوبان وكان أحدهم يسقط سوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه طبعا هذا من عزائم المو ليس من الواجبات أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادتي هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 4911 985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته